وَرَفَعْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قومنا اتخذوا مِنْ دونه آلياتا لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 وََحْسَبُهُم أَقاظَ وَهُم رُقُود وَلُقَلّبُهُم ذةَ اليَمين وَذا تَ الشمَال وَكَلْبُهُم بَاسِطُ ذِرَعَيْهِ بالِالوصيد لََِّّلَتَ عَلَيهِم لََّيتَ مِنهُم فِرارَ وَلَمُ لِتَ مِنهُم رعباً. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُم لِيتَسَ أَل بَيْنَهُم قَالَقَاائِلُم مِنْهُم كَم لَ بِسْتُمْ قالَاُوا لَ بِسْنَا يَهُْمَن أَوْ بعض يوم.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 انهم ان يظهر عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ لَّهُمْ وَبُنْيَانَ الرَّبِّ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا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 فَلَا تَعْرِفُ مِنْهُمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِهِ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ الله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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 إنِ آتَدناَا للِظَّالِمِينَ نَارًا أَحاقَ بِهِمْ سُادِقُ هَا وَإ يْتَريسُ وَإي يَْتَليسُ يُغاصُوا بِماَا إِكَمُه لَشوج بِسَ الشَّرابُ وساءت مرتفقا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 وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا على الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ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 وَقال لَهُ فَاحِبُهُ هُو حاوِروا أَكَ فرَْتَ بالِالَّذ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نُطُفَةِ ثمَُّ سوَوكَ رَجلُاءِ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 عَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَني خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ قِتَالًا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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وَكَان اللهَّهُ عَ كلُلِّ شَيءم مُكُتَدِراء المَالُ وَالبَنونَ زينَة الحيةِ الدُّنيا وَالباقِيَُ الصَّالِحاتُ خَيْر نيون دَ رَبِّكَ ثَوَابَ وَخَيرٌ أَمَلَ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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا لَسِيَاحُهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَاوَزَهَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَبًا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 فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتورق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا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 ربي حق بعضهم يوم اذ في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جنن يومئذ للكافرين عرضه الذي كانت اعينهم في غطاء ان ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع اف حسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء اننا اعددنا جهنم للكافرين نزلا